أشحر علي ذي الشنيس لحكم مرة كوشيس لسان كل شنيز ملاس يخلق ثوذرث يرنر موث أكني أكون يجرب من هم يرهان الفعيريس الثوريس وغلى فرعان أرنو يعفونا الذي خلق سبع سماوات طباقاء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم رجع البشر كرتين ينقلب ليك البصر خاشئا وهو حشير واني خلقني هنوان ذي شبعا واشنهوا ورث زر خلين غش ذي قوين ذي وحنين أفكي ضي ما تزرد حي مقر عوض ثم غريم هذه غريزريم يفشر وليزمير هذه حريك ولقد زينني السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أقرغن زينيه النيام ندنث أسرم صفاح مثلا نقمه نشوة ضرجم نهجيس للعثاب ونكنس رشوضا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيش المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من غيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم ياتكم نذير؟ وإذا كني كفران لا تفن جهنما تنان وذير ثقران ملافن ضقران غرص أشترن لثنقفاث ان بالفركم أقربت فلق في زعاف في الترفاث أرش ضقران أثنسرني على التشنيس مو ديوسي حد أكون ينظر قالوا بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نظل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير أسنين ألا يساد ونك نغد نظران نشد بثن قراس رب الدنزير الشماء هنو ذران مقرث وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشحقا لأصحاب السعير أننا لكن نسل أن فهم أرنس تيري ذو قذف شمن في مس قارند سرخط النسل روح ذاك في أصحاب المس إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأشروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وذي يقاذن فاذنسن غسك نرتظرين العام رعفو سعنت رجر مقر سمزي ثوى نغعقظ يعلم شفر يثمرن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الغنوري يعري ملام شوينك نجرق ذحنين كل أخذ الغرش نشيوني قاعدا ثمورث الحسني ذا ثبغان أتفذ العزق نش ثغرنا نوان آمنتم من في السماء يخصف بكم ضر فإذا هي تمور أما منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أمحرث قذمر وإنه يلن ذكهني ماذ غضي يا مر القاع أتشخ كنت يعني أنها تتفاق أماما نغذيغ النسوقة المرأة وإنها لا يوجد جنية فلو ندرس الأضو أكوني أرجو مصير قشن أحوكا ندكت أحصوم سوين كني تستجده أكا قلن سيدفن وذي عاشن قفلن سن أمشي للعقبيو أولم يرول الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أرزرنا الضيور النجس لكفرفيرن أثنى الطفحة سواحنين أثنى كل شيء إزريث أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن مسك رزقه بلجه في عتو ونفور نغوقي اللي نيذون أكوني تفاكين ذي قوحنين بتوعورني كفيوان نغوقي كني دي رزقا أمن ذي جمع الرزق من هو أكوني دي أفمن يمشي مكب على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط المستقيم وإن يرحون غفو ذم إقذرانين ديرحو نغوي رحون يزدير قد نستفق ريدي صوبا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار والفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إناس وإني كني خرقا يقموني من الزغنل أذي العقل أكنت فهما أقرير وشكر ذهو إناس وإني كني خرقا ذرقعا وصدقل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله انما انا نذير مبين النند من ملي واحده قيم مرشحل دقرم اناش فلما راوه زلفه تمسيء وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون امس زرني قربد اعتقد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 هذا الشيطة لو كان رب ذي كيس يكذو ذي الله نياذيان نغي ما هاتف نغيض الكفار للاعتفنا النقرحان إنسان إذا نجتيد حمين نومنيس فلسنت خير أما استندك تحصون منهم هومي فردان خذ رأيتمو إن أصبح ماءكم غورا فمن بماء معين إنس لشيث زرعا مغور ومن ون ولو اندفكنا مان اللعيون استجعلن